دينا درهوت بساكن وحيوت بيهال بلايحوت حتات تواطا لكفنو لحنوت لارو دالك حوت سفلو سقطو سقوت دوك الخلاطا لمعاصي في لا منهم ضبوت القدوحة والبطوت قوم العربطا الكل نحطو حطوت تاجر والمزلوط الحفايد والصبوت عاشوا فورطا صار النبي يلوط بفعلهم نسهوت لا ينسقطوا سقوط ونساوا سلطا وحاطوا بالبحوت غايت لي حاطاق شحال لاطف وارفق لردال صاط عنصات عن شحال وعد ونصح لوباش في الطعر بيت شحال رطب وتلاين للي ريف دباط شحال سايس لغاد تزيد في التمسخيد شمن راحة عندلي لقات فراط من شريكة عمرو لمورطاه طوريت مال قرحة وسط الدار شرها حاط ولا ارتاح مفرطين تفريت بين برا والداخل لو طعاش مقناط وسحلات مراتو عيشتت مرميت استهزقوا به وتسرق والفضايا حنمات تسنطحوا واعتاوا وقهروه ما ألقى غير اللي يخلقوا عليه العيات جلشانه سبحانه بالسرار محيط أمره يسري بهلو والعياله والال ومن تلفت ينظر يا غصته والهو تلفت تمراتو من هوال عليكم الفساق وعنها نهالوم الملائك اللي مروا بالخليل لحال بامر الله اعلى دوك الردال مالو الجبريل جميع مدونهم في الحال للسماء وكفاهما في العلوس فلو ورح الروب انطور طول جال وعالج النفس طو يا رسول سيدي بالقبول قبل الطفوله قالوا نسلعقول شرح تنزيل هاجر بالشنهول صارت في كتبان وتلول كانت مجهوله ما فيها لا لا مياه تسيل ولا فيها غلول صحرام حولا ما فيها لحقول لا واحد نخيل مكحلها منزول حجرت بالزولاق تمينتها القول قولوا لحولا تركهم فاين راد الله ما يلوحول وبعد عليهم ودعا رب حاك موكين قد هاجر وفي حجرها ما بقى زاد غرز الحليب والصبر عيل هاش تعمل وشنو يا ليعتي المعمول قيلات وباتت تجري بيجي سمعليل من الصاطة للمرواق في القوايل تجول ومن المرواق للصاطة هكذا تتقي وساعته حر لحر بنت الوصول حق الحبيب رجلاته ونبع السيل فرحته سعدت الأمي مق بسر مكمول فرح ترجع الحليب ورضعات الفضيل ساخر الله قبيلة جاتي لاجيل تعول لالانا ووليدها الله الكفير فالحوسقى وغرسوق بدال محصول حياة صحرق من فضل الله دون تعطيل والقبيل أجورهم عيات من طرحال صابت لما نزلت تمام قابل لانو وفاقد وصاب لطفال حاب وفرح بيه ورضى بحالو فاك دعاو التاني يوم صاب يقبال عالحاني فياق هنس طيعلو وارح الروح عن مور طول جاد وعالجنان قرب سنين لحليم ابراهيم النبي الخليل جاته البشاره بالتانيتني في المبين الامين والعهد القديم وكداك الانجيل ما صبتش الحين وتقوم تقويم إسحاق مع الجيل فوضح عبارة كيف تربى وفين قوم وفين تقيم تحصيل اللي حصيل إسحاق تورا وسماعيل الفضيل حاز الإمارة وما يعقوب كتير الولادة وحفاد عرفنا أمني صغاليك مع أولاده ساعة تفقد يوسف وبكى بدمع التمان ساعة تفقد بصروب ببكاه فين كادو تلقى ولده يا فرحتو بالسعاد كان عزيز في مصر والخقوت سادو حين وفات المنيا ولملولات مسالهم ماذا يعبدون في ابعاد وجاؤوا يعبدوا رب العباد لا حد وما تفرح ورقد مرتاح في ميلادهم وأما يصحق آلم تابعي الإنشاد لا حياته لا وفاته لا جهاده ولا القوم اللي بالعباد ورا عرفنا فين ملاده لا بعاده كل ما بلغ علمنا من بدونكما البشارة به صاروا لا تسلوا عن فرحت ابراهيم وزوجته بامال حين الهلال وصال وعلكما لو يا اسعدنا بالانبياء وجمع الارسال Salam alaykum wa alannabi wa alu rah al ruh نبي الاسلام محمد الحبيب من دون ريب بعض من صحابه يا في الانبياء خطيب حكمه في خطابه الصلاه والسلام بلسان القليب يا من من ضم بترتيب من طيبة جاة طيب وعبقت طيابو كملت على اتمام اللي بالس غابو واما نبي الله البيب شعيب صابقو موفم صايق كلها صعيبا كايطططريق على البعيد وقريب حيالهم في صرايقهم كاملة غريبة إلا شراوي وفي من بعفوز نصويب إلا يبيعون قصوم في الوزن من السبا وما يبلكوا من سلعة خالية من العيد وما يملك الغير يبخس دون غيبا وأما العبادة هي الشرك الغريب كي يعبدو مخيبها بخيبا كل ما قلت في شعري عن قوام شعيب قليل في حق القوم حياتهم عبا شحال سايس وما حدا بكل تهديب شحال حدتهوم من لطف وكل طيب استهز ابيو طعنو فيه لاين الدال مقضات فعالهم سيدي ولاقوالهم هدده بترضوك ولا برج ميقتال او يرجع العبادة لايك او لالو او دغياتهم بالعداب كيقال كي هنا من بعد شعيب الام توحالو يفارق مدينتهم هو وكل من قال لا إله إلا الله راك حلوق وخرش عيب وهل إيمان دون تعطال جاد صيحة القوم يوم صالوا خرح الروح يمر طول up the people بب ب ب صرف بكتوب ما ب من ولا ب ب ما ب من ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يوم حاطت بهوال ومن المكتوب ليس للمرأة مقالة شفت في الكتوب بين يبليس المحتال العم العوب طرق حال حاله لحالة وصبر أيوب حق صبر الفوضلة كان غاني ورجع فقير عاش متعوب كان بخير معافي صاد في العليل كان بهلو ونجالو ما يحس بالغوب صار وحدو متفرد للي عامل فارقاتو حتى مرتو وهرب تهروب منضر اللي صعب ليه كل سهل راقب ويبليس ويبليس خلق محجوب كيشوف وما كيتشاك كيف عامل من غروب للشرق ومن شرق الغروب لقاه صايم قايم كم النهار واصل راقب وعود الماكول و المشروب لقاه حامد شاقر و بالحلال عاين راقبه في بيعه و شراه كيف قيال لقاه صافي وافي و عن حلاله قال ايوب غلبني كين دير نحتال ونسلب منه ما يصفا في عز حالو وكاد وحتال وبرطلو جميع الحيال حيث ايوب صبر حتى ارتاح بعده فرح الروح عم المر طول مرسل دياسين يا صاغي لوزان ما معروفين فين ولا منهما في البدو كانوا اتنين والخالق الكوان عززدو كل اتنين بالتالت امم لا خلق مأمنين إلا واحد كان جاي منين ومنين مدفوع بهمم وانطق للجاحدين قال بالسان طيعوا للمرسلين تضحاوا في نعمة قتلوه الكافرين جزاء المنان جزاء الممنين فبا من أمه ودوك المارقين صابتهم غمه عقاب هاد القوم الخبي البعد لرماس في نهار الفعال والعمالي هاك ده خبرت المبين بعت الناس جلشان المولى نعمل غنيل عالي ومان يخلصوا ينجاو مع النبي من الباس والسلام الآل الإلياس في اسجالي وبعد إلياس بعت ربي لبعض اللجناس والدخول يسع اعصاب الحلالي كلام عمو كان يكتبه في كم كان يروع النوم الشروح بالقوالي ما كان واعد في الضيا وعساس هادي ولا صيف واليالي كل ما صب سحا جالسين جلاس كي لهم مصايحة لغوالي مني آمن يغفر له من شاهل سلال ومني واضب عني خلاصه يروق حاله جحد واحتوا وتعدا بحقي رداد ويلقى الشر فعاله والضاد بالو ما خير يسبو في نهار لسال من فعل شر اليوم يا والو الله راح روح بعمرو يا ساع الفضيل حضرات الوفات بعد العمر الطويل تحت مات احياته والموريد النبيل المعمر الوقات بالاحسان الجزيل حافظ عيضاته دول كيف البكاك فين كي قالوا سادات بالدعوه الجليل في جميع وقاته يا ساع عند الرحيل وصاح الميرات والميراث الكميل صوم وصلاة وتكفل بسبيل وبالموعظات والصلاة كل ليل وصوم نهاراته وفي هذا الفضيل حتى الوفاة وما جرى للنبي دنون كيف متبوت لازم نذكره في قوالي وما اخفى دنن على العلم الرتود سيدنا يونس دكروي اهلي حلالي كان نبي ورسل ومسامح وغوت وكان يدعي للتوحيد ورضى العلي شحال وعض وانصح والوقت سيري فوت لا استاجب واحد من ساير الأهالي وغتاد وغضب وهجر وخرج مسوت في فنوكا مشحونا صار علمالي ومن عوايدهم يخفو تقالت خوت ويجريو القرعة في عواصف الهوالي وكان ما كان يونس صار في بطن حوت كي يهلل ويسبح ويرجال علي جلشان المطاع في كل حال ومقال امر الحوت وطاعه غير طاح جاله وغير سبح في بطنه يونس أهل البال واستغفر الله الا خف حاله امر الحوت يحطه على الشط في الحال كيف بلع وصق طالع من وماله صار رعب على العم الله كل جال وهالجن وهو زير وهارون والمحروسة اللي استعبدها فرعون والمطموسة اللي ينشأ فيها قارون صبحت السوسة مسوسة كم قرون والمحسوسة فكل ما كاين ويكون كلم الموسى فما يريد يكون يكون والمهموسة اضحاد جراب والكموسه تحلت بان الخزون والمديوسه ضحات مكرومات الكون والمسيوسه مورقها ليها الخصون والميئوسه عمضمنا بالحق تكون ساق فرعون اخبار سلالت اسرائيل وحلمهم بالعتاق اللي قريب يخلى وتغلغ القلبه بشيش في الغليل كل مولود خلاق يموت حين يخلاق وهكدا عاشت إسرائيل ويل في ويل حال هضق ولا زاد موسى بن عمران أمه في وتفتيش في كل فاق من التضياق ودارت في التاب وتلوحات في النين قضى وقدر نعمل خلاق حال هراق الجر جروق فرعون دار تاوين رب الخلاق وما يغراق عبد مرزاق كان فرعون ومرطو فين زاة الليل جنب دفاق بمار قراق لافت حداق التويبت في الما جراو في الحال خداوه وفتيوه وصابوه في دخالوه وليج بينو في الشراق فاق صابت زوجة دون أولاد لا تسالون عن سرور وفرحا وكمال راحت البال باش حس زوجات فرعون لا تسالون سرح طول لجال وعال جنس طال ساعة مرات وفرحات وبقى مشطون حين غنات ورقصات عمر فرعون ما انظر وضحكات او المغبون شافها مرة سعدات عمر فرعون ما شعر بيها طربات ضمت للشون هاد الوليد وبقات تقول شكون ترضعوا لي ياهي وانطق محزون قال يا روحي مئات لقصر مشحون دايما بالعيالات يمكن تكون من كترة الجاريات ولا تقدر تكون من قهره مانات طيف ليبكي وموت بكي ومرت فرعون والارض عيام قواه ايام وليالي راد ربي يرجع لأمو صعبي هم ترضعو وتضمو يضحى القلب سالي وعاد له, له ورجع تاني لعند فرعون وعاش عند مراتو دري عزيز غالي والقصر فيه العلاماء في كل شؤون والقصر شامل كل ما رفي عغالي والقصر فيه الأوداباق والناس الفنون فيه ما فيه من الحكام والمتالي وفيه رسامين ينقشو حيوط المتون وفيه عتات الرياضات والبطالي هنا نشأ موسى وهنا بيه طرت عيون هنا تربق بين السادات والموالي وساعة اختاره يضحى من جملت الارسال رب لشياه وحاله بعض ما وحاله وشال مديان الدوق الأرض شيخ الفضال من سلك بيه طريق أكمالها وصالوم وجات لحظة خلع النعلين من اليجلال وكل مومولة أسعد وصغى قوال وحروف عمه جال وعالج النفس طاق سابن عمران أخي وهارون أبعتهم بالتنان نعم الوحداني للشعب اللي تهان في مصر فرعون ومعهم بورهان من نعمل الغاني ترجع لتوعبان اللي صاحين يكون فستدوك العيان سروا رباني ويدوا بيضات بان ما تلقى فيلون جسدك كيف كان يا منس غالي بك ياسا كل آن يمشي والفرعون قبل يانات بان معاني يريوي بالبيان من هج الاحساني ما فرعون الملعون يا الفطان لا تواضع للحق سطاط عل بياني ما تخشع قلبه بين الضلوع لا تقارات نفوس طغط في البداني وحين شاف عصات النبي بحط تعبان قال سحقار وجمع هل سحر تاني وحين دعنوا للحق السحرين والتهان شنعون الكل بهم حيت كان جاني شحال دي معجزات ولان هاو طغيان سخيات من المحاني خادهم وقطع بهم صلاح طقان لا تطقهم العنيد لا يظن ثاني وخانس واحد من كبار العيان كان موحيد فسره وليه داني ما توعد بالحال ولا نصع تقوان وشاقت صرار الحق الظاهران جالو وساعة تعتق وتعتق يالفه يا مصاب تواق معليه البحر وكل شي بشادو جاب يعرف جهده لوين وصار القاهر لا من يخواه قر